لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم 111. تخفوه أو تخفوه عن سوء فإن الله كذب what? One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 Prendi sa وقلنا لهم لا تعدوا في وقلنا لهم لا تعدوا